الفصل السادس العرب في إسبانيا إسبانيا قبل العرب فكر العرب في فتح إسبانيا بعد أن طردوا الروم من شمال إفريقيا وردوا جماح البربر وتم لهم بصعوبة فتح الأقطار الإفريقية التي كانت مصرحا لحروب روما وقرطاجة ولمغازي مسينسة وجوغورتا وغيرها من القادة المشهورين ولم يكن حب التوسع وحده هو الذي حفز العرب الذين ترامت أطراف دولتهم إلى فتح إسبانيا وإنما دفعهم إلى ذلك رغبتهم في إلهاء البربر الذين كانوا أشد من حاربهم العرب من الأعداء والذين ظلوا مرهوبين لشجاعتهم وميلهم إلى الاستقلال وحبهم للقتال على الرغم من قهر العرب لهم فكان من السياسة الرشيدة إرواء غرائزهم الحربية في الغارة على البلدان الأجنبية وروى ابن خلدون أن الجيش الأول الذي عبر مضيق جبل طارق ودخل بلاد إسبانيا كان مؤلفا من 12 ألف مقاتل وأن هذا الجيش كان من البربر تقريبا ونرى قبل أن نقص خبر ذلك الفتح الإسلامي أن نوجز تاريخ إسبانيا قبله ففي ماضي الأمم سر حوادثها الحاضرة، وبماضي إسبانيا يفسر سبب السرعة في فتح أتباع الرسول لها كان للفينقيين والأغارقة والقرطاجيين مستعمرات في إسبانيا التي يسكنها السلت الغوليون ومن لم يعلم أصلهم جيدا من الإبريين والليغوريين وأنشأ القرطاجيون مدينة قرطاجنة في إسبانيا بعد أن فتحوها لتكون تابعة لقرطاج، ثم فتح الرومان بلاد إسبانيا على أثر الحروب اليونانية، وذلك قبل الميلاد بقرنين. وملك الرومان بلاد إسبانيا حتى القرن الخامس من الميلاد، وظهرت مدن فيها أيام حكمهم، ووَهَبَت لروما رِجَالاً مشهورين، مثل سينيك ولوكن ومرسيال ووهبت لها قياصرة مثل تراجان وأدريان ومارك أوريل وثيودوز إلى آخره وكان لإسبانيا نصيب من إدبار روما بعد أن كان لها حظ من إقبالها فقد انقضى الواندال والألين والسويف الذين هم من برابرة الشمال على إسبانيا بعد أن خربوا بلاد الغول ولم يلبث القوط الذين هم من البرابرة أيضا أنقهروهم واستولوا على إسبانيا في القرن السادس من الميلاد وظلوا سادة لها تماما إلى أن جاء العرب ولسرعان ما اختلط القوط البرابرة باللاتين في إسبانيا فاتخذوا اللاتينية لغة لهم وانتحلوا النصرانية التي كانت دين الدولة الرسمي بدلا من عبادة الأصنام وخضعوا بذلك لسلطان الحضارة اللاتينية وحاولوا كغيرهم من قاهري دولة الرومانية أن يهضموها على قدر عقولهم وبقيت شريعة القوط دستور إسبانيا النصرانية إلى منتصف القرن الثالث عشر ودلت الحوادث على أنهم امتزجوا بالعنصر اللاتني الذي كان مالكا لقسم من البلاد وتم اختلاطهم بنصار الشمال بعد أن دحرهم المسلمون إلى جبال أشتروش وظل لقب ابن القوطي من ألقاب الشرف حتى بعد أن استردوا إسبانيا بزمن طويل وعندي أن من مظاهر الدم القوطي ما نجد الآن في إسبانيا من أصحاب الشعور الشقر الكثيرين وكان اختلاط القوط باللاتين قبل الفتح العربي مقتصرا على علية القوم وكان سكان البلاد الأصليون من الأرقاء الذين ليس لديهم شيء يدافعون عنه والذين كانوا مستعدين لقبول أي سلطان عليهم فلم يكن الجيش المؤلف من أمثال هؤلاء مما يعتمد عليه ومن سوء حظ المملكة القوطية أن كان النظام الملكي القوطي قائما على الانتخاب وأن كان المرشحون للعرش كثيرين فيقتتل أنصار هؤلاء المرشحين على الدوام ويمزقون باقتتالهم المملكة القوطية ولذا لم يكن الأشراف ممن يركن إليهم نزاع اجتماعي وفتن داخلية وفقدان للروح العسكرية وفتور عن الدفاع بين الأهلين المستعبدين هذه هي الحال التي كانت عليها مملكة القوط حين ظهور العرب وكان من المنافسات التي تمزق الدولة القوطية أن سهل الأمير يوليان ورئيس أساقفة شبيليا وهما من علية الإسبان فتح إسبانيا على العرب استقرار العرب بإسبانيا دخل جيش إسلامي مؤلف من 12 ألف جندي بلاد إسبانيا في سنة 711 ميلادية أي في زمن الخليفة العاشر الذي كانت دمشق عاصمته ومن يقطع القسم الجنوبي الخصب من بلاد إسبانيا يعلم مقدار التأثير الذي أثر به في نفوس العرب حينما استولوا عليه فقد بهرتهم تربته وهواءه ومدنه ومبانيه ووصفت إسبانيا في كتاب أرسله قائد الجيش العربي إلى الخليفة الأموي بأنها شامية في طيبها وهوائها يمنية في اعتدالها واستوائها هندية في عطرها وذكائها أهوازية في عظم جباياتها صينية في معادن جواهرها عدنية في منافع سواحلها واستولى المسلمون على ساحل إسبانيا مبتدئين بجبل طارق الذي اقتبس اسمه من اسم طارق بن زياد البربري الذي هو من رجال القائد العربي موسى بن نصير وكان العرب قد قضوا خمسين سنة في فتح إفريقيا البربرية ولم يقضوا سوى بضعة أشهر في فتح جميع إسبانيا النصرانية وتقرر مصير مملكة القوط في المعركة الأولى المهمة التي خاض المسلمون غمارها والتي كان رئيس أساقفة أشبيليا حليفا لهم فيها والتي خسر القوط فيها ملكهم وخسروا إسبانيا وعجب موسى بن النصير من ذلك النصر السريع الذي لم يتوقعه، ولا غروة فقد كان يتصور ما لقاه من الشدائد في فتح إفريقيا وكان يعتقد أنه سيلقى في أوروبا من الشجاعة وحب الاستقلال ما لقيه في البربر فلما تبين له خطأه أراد أن يشارك طارق بن زياد في مجد الفتح فعبر البحر بجيش مؤلف من 12 ألف جندي عربي وثمانية آلاف جندي بربري ليواصل فتح إسبانيا أتم العرب فتح إسبانيا بسرعة مدهشة وذلك أن المدن الكبيرة سارعت إلى فتح أبوابها للغزاء فدخل الغزاة قرطبة ومالقة وغرناطة وطليطلة صلحا تقريبا ووجد العرب في طليطلة التي كانت عاصمة النصارى تيجان خمسة وعشرين ملكا قوطيا وأسروا أرملة للملك القوطي رودريك التي تزوجها ابن القائد موسى بن نصير وأحسن العرب سياسة سكان إسبانيا كما أحسن سياسة أهل سوريا ومصر فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق المقاضات إلى قضاة منهم ولم يفرضوا سوى جزية سنوية تبلغ دينارا خمسة عشر عن كل شريف، ونصف دينار عن كل مملوك. فرضي سكان إسبانيا بذلك طائعين، وخضعوا للعرب من غير مقاومة، ولم يبقى على العرب إلا أن يقاتلوا الطبقة الإرستقراطية المالكة للأرضين. ولم يدم القتال طويلا وذلك أن العرب كسروا كل مقاومة، ودانت لهم جميع إسبانيا في سنتين، ولكن، لا إلى الأبد فقد استرد النصارى ما خسروه بعد جهاد ثمانية قرون ويروى مع التوكيد أن موسى بن النصير فكر بعد فتح إسبانيا في العودة إلى سوريا من بلاد الغول وألمانيا وفي الاستيلاء على القسطنطينية وفي إخضاع العالم القديم لأحكام القرآن وأنه لم يعقه عن ذلك العمل العظيم سوى أمر الخليفة إياه بأن يعود إلى دمشق فلو وفق موسى بن النصير لذلك لجعل أوروبا مسلمة ولحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية، ولأنقذ أوروبا على ما يحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرف إسبانيا بفضل العرب. ولنتكلم أولاً عن امتزاج أهل البلاد بسادتهم الجدد قبل أن نقص عليك ماذا تم للعرب في إسبانيا. كان أوائل الغزات لإسبانيا من العرب والبربر، وكان يوجد بضع قبائل سورية في الجيوش التي استولت عليها بعد إذن. ولم يكن عدد ما اجتملت عليه هذه القبائل كثيرا ولم يظهر أمرها إلا في دور الفتح الأول فماذا كان شأن العرب والبربر وأهل إسبانيا بعدما دانت إسبانيا للعرب يرى المحقق البصير في تاريخ المسلمين بإسبانيا أن الإمامة الثقافية ورسالة التمدن كان يقوم بهما العرب وأن البربر اختلطوا بطبقات الأهلين الوسطى والدنيا وأن العرب حافظوا على شرفهم الثقافي حتى بعد أن قبض البربر على زمام الحكم وليس لدينا من الوثائق ما نتمكن به من تقدير نسبة العرب والبربر في مئات السنين الثماني التي دام فيها سلطان الإسلام بإسبانيا ولكن سير الأمور يدل على أن العنصر البربري أخذ يزيد بعد انفصال إسبانيا عن خلافة المشرق ولا سيما بعد توالي غارات بربر مراكش التي كانوا يشنونها عليها والحق أن العرب بعد ذلك الانفصال كانوا يعتمدون في بقائهم في إسبانيا على تناسلهم وأن البربر كانوا يزيدون فيها بمن يعبر جبل طارق من إخوانهم المراكشيين طلبا للثراء ويظهر أن التوالد لم يقتصر على العرب والبربر وحدهم بل توالد العرب والبربر وسكان إسبانيا الأصليون أيضا فكان العرب يتزوجون النصرانيات على الخصوص فيمدون بذلك دوائر حريمهم ويديمون بذلك نسلهم وروى مؤرخو العرب أن العرب تزوجوا في بدء الفتح ثلاثين ألف نصرانية ولا يزال يرى في قصر شبيليا ردهة تدعى ردهة الصبايا ألا كان النصارى يلزمون بتقديم مئة منهن إلى أحد ملوك العرب في كل سنة كجزية فنحن إذا ما رأينا أن هؤلاء النصرانيات كنا من مختلف الأجناس وأنه كان يجري في عروقهن الدم الإبري، واللاتيني واليوناني والقوطي وغير ذلك علمنا أنه نشأ عن توالد النصارى والبربر والعرب الذي دام في بيئة واحدة قرونا كثيرة عرق جديد مختلف عن العروق التي فتحت إسبانيا اختلافا بينا وأن العناصر الكثيرة التي أدى تمازجها إلى ظهور ذلك العرق كانت في أحوال تؤدي إلى تكوينه تكوينا مطابقا لما ذكرناه في فصل سابق عن فعل البيئة والتوالد ولا أبحث هنا في تاريخ ملوك العرب أو البربر الذين ملكوا إسبانيا ثمانمائة سنة، وإنما أوجز أهم الحوادث السياسية التي وقعت في تلك المدة الطويلة إجازا يكفي لفهم هذا الفصل. كانت إسبانيا التي تم فتحها في سنة 711 ميلادية تابعة لخلفاء دمشق حتى سنة 756 ميلادية. وكان ينوب عن هؤلاء الخلفاء أمراء في شؤون حكمها فلما كانت سنة 756 ميلادية انفصلت إسبانيا عن خلافة المشرق وقامت فيها دولة مستقلة عرفت في التاريخ بخلافة قرطبة التي أصبحت عاصمة لها وأخذ نجم العرب السياسي في إسبانيا يأفل بعد أن مضى على سلطانهم ثلاثة قرون بلغت الحضارة العربية فيها ذروتها وشرع النصارى الذين دحرهم العرب إلى الشمال يستفدون مما كان يقع بين المسلمين من الفساد والفتن وصاروا يغيرون عليهم واستغاث عرب إسبانيا ببربر مراكش في سنة 1085 وخمس ميلادية ليحولوا دون توال انتصارات ملك قشتالا وليون الآذونش السادس ولم يلبث هؤلاء البربر الذين جاءوا إلى إسبانيا حلفاء للعرب أن ظهروا لهم بمظهر السيد وأصفر تنازع العرب والبربر عن انقسام دولة العرب إلى عشرين دويلة وعن قبض المرابطين والموحدين وغيرهم من البربر على زمام الأمور وعن تكمش العرب إزاء البربر وعن تدرج الحضارة العربية إلى الانزواء واحتبل النصارى تلك الفرص فوسعوا دائرتهم على حساب المسلمين وأقاموا دويلات كثيرة كبلنسيا وقشتالا ومرسيا وغيرها ممن انتهى إليه أربع دول وهي البرتغال ونبرة وأراجونة وقشتالة ولم يبقى للعرب في أواخر القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة ولما تزوج ملك أراجونة فريدناد الكاثولوكي ملكة قشتالة إزبالة، وتمت بذلك وحدة التينك الدولتين حاصر في سنة 1492 غرناطة التي كانت آخر معقل للإسلام في إسبانيا وفتحها ثم ضم إليها مملكة نبرة، فأصبحت جميع إسبانيا خل البرتغال تابعة لعرش واحد. ودامت دولة العرب في إسبانيا نحو ثمانية قرون، أي ما يقرب من مدة سلطان الروم، وعد انقسامها إلى زوالها أكثر مما أدت إليه الغارات الأجنبية، فالعرب وإن كانت عبقريتهم الثقافية من الطراز الأول، لم يبدو نبوغهم السياسي غير ضعيف. وعهد فيردناد العرب على منحهم حرية الدين واللغة ولكن سنة 1499 ميلادية لم تكد تحل حتى حل بالعرب دور الاضطهاد والتعذيب الذي دام قرونا والذي لم ينتهي إلا بطرد العرب من إسبانيا وكان تعميد العرب كرها فاتحة ذلك الدور ثم صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق كثير من المعمدين على أنهم من النصارى ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدريج لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة ونصح كريدينال طليطل التقي الذي كان رئيسا لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا وولدانا ولم ير الراهب الدمينكي بليدا الكفاية في ذلك فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب ومن بقي على دينه منهم وحجته في ذلك أن من المستحير معرفة الصدق إيمان من تنصر من العرب فمن المستحب إذن قتل جميع العرب بحد السيف لكي يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى ويدخل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم ولم ترى الحكومة الإسبانية أن تعمل بما أشار به هذا الدمينكي الذي أيده الإكلروس في رأيه لما قد يبديه الضحايا من مقاومة وإنما أمرت في سنة 1610 ميلادية بإجلاء العرب عن إسبانيا فقتل أكثر مهاجري العرب في الطريق وأبدأ ذلك الراهب البارع بليدا ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين في أثناء هجرتهم وهو الذي قتل مئة ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من مئة وأربعين ألف مهاجر مسلم حينما كانت متجهة إلى إفريقيا وخسرت إسبانيا بذلك مليون مسلم من رعاياها ببضعة شهور ويقدر كثير من العلماء ومنهم سيدوي عدد المسلمين الذين خسرتهم اسبانيا منذ ان فتح فريدناند غرناطة حتى إجلائهم الاخير بثلاثة ملايين ولا تعدم الحمة سان بارتلمي ازاء تلك المذابح سوى حادث تافه لا يؤبه له ولا يسعنا سوى الاعتراف باننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين ومما يرثى له أن حرمت إسبانيا عمدا هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكار الثقافية والصناعية ثم رأت محاكم التفتيش أن تبيد كل نصراني ترى فيه شيئا من النباهة والفضل فكان من نتائج هذه المظالم المزدوجة أن هبطت إسبانيا إلى أسفل درجات الانحطاط بعد أن بلغت قمة المجد وأن انهار معا كل ما كان فيها من الزراعة والصناعة والتجارة والعلوم والآداب والسكان وها هي ذي عدة قرون مضت على ذلك الدور من غير أن تستطيع إسبانيا أن تنهض من هبوطها مع ما بذل من الجهود وقد صار عدد سكان طوليطلة في الوقت الحاضر 17 ألفا بعد أن كان 200 ألف أيام الحكم العربي وقد أصبح عدد سكان قرطبة في الوقت الحاضر اثنين وأربعين ألفاً بعد أن كان مليوناً أيام الحكم العربي ولم يبق من مدن ولاية شلمنقة التي كان عددها أيام الحكم العربي مائة وخمس وعشرين مدينة سوى ثلاث عشرة مدينة وسير القارئ في الفصل الذي خصصناه للبحث في وارثي العرب مقدار الانحطاط الذي أصفر عن إبادة العرب وإذا كنت قد أشرت إلى هذا هنا فلأن شأن العرب المدني لم يبدو في قطر ملكوه كما بدا في إسبانيا التي لم تكن ذات حضارة تذكر قبل الفتح العربي فصارت ذات حضارة ناضرة في زمن العرب ثم هبطت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بعد جلاء العرب وهذا مثال بارز على ما يمكن أن يتفق لعرق من التأثير حضارة العرب في إسبانيا كانت إسبانيا النصرانية ذات رخاء قليل وثقافة لا تلائم غير الأجلاف في زمن ملوك القوط ولم يكد العرب يتمون فتح إسبانيا حتى بدأوا يقومون برسالة الحضارة فيها فاستطاعوا في أقل من قرن أن يحيوا ميت الأرضين ويعمروا خريب المدن ويقيموا فخم المباني ويوطضوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الأخرى ثم شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والأدب. ويترجمون كتب اليونان واللاتين وينشئون الجامعات التي ظلت وحدها ملجأ للثقافة في اوروبا زمنا طويلا واخذت حضارة العرب تنهض منذ ارتقاء عبد الرحمن الى العرش على الخصوص اي منذ انفصال اسبانيا عن المشرق باعلان خلافة قرطبة في سنة 756 ميلادية فغدت قرطبة بالحقيقة ارقام مدن العالم القديم مدة ثلاثة قرون ولم يكد عبد الرحمن يقبض على زمام الحكم في إسبانيا حتى أخذ يسعى في حمل العرب على عد إسبانيا وطنا حقيقيا لهم فأنشأ جامع قرطب الشهير الذي هو من عجائب الدنيا لتحويل أنظار العرب عن مكة وصار ينفق دخل بيت المال في إصلاح البلاد وعمرانها بدلا من إنفاقه في الغزوات البعيدة ثم صار خلفاؤه على سنته في ذلك وامتازت حضارة العرب في إسبانيا في ذلك الدور بميل العرب الشديد إلى الفنون والآداب والعلوم على الخصوص وأنشأ العرب في كل ناحية مدارس ومكتبات ومختبرات وترجموا كتب اليونان ودرسوا العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية والكيميائية والطبية بنجاح وسنرى في فصول أخرى أهمية اكتشافاتهم في هذه العلوم المختلفة ولم يكن نشاطهم في الصناعة والتجارة أقل من ذلك فكانوا يصدرون منتجات المناجم ومعامل الأسلحة ومصانع النسائج والجلود والسكر إلى إفريقيا والشرق بواسطة تجار من اليهود والبربر وبرع العرب في الزراعة براعتهم في العلوم والصناعات ولا يوجد في إسبانيا الحاضرة من أعمال الري خلا ما أتمه العرب وأنخل العرب إلى حقول الأندلس الخصبة زراعة قصب السكر والتوت والأرز والقطن والموز إلى آخره واصبحت إسبانيا التي هي صحراء حقيقية في الوقت الحاضر عدا بعض أقسام في جنوبها جنة واسعة بفضل أساليب العرب الزراعية الفنية ووجه العرب نشاطهم إلى كل فرع من فروع العلوم والصناعة والفنون ولم تقل أشغالهم العامة عن أشغال الرومان أهمية فأكثر من إنشاء الطرق والجسور والفنادق والمشافي والمساجد في كل مكان وظن رئيس الأساقفة الإسباني أكزيمينيس أنه بإحراقه مؤخرا ما قدر على جمعه من مخطوطات أعداد دينه العرب أي ثمانين ألف كتاب محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الأبد وما درى أنه ما تركه العرب من الآثار التي تملأ بلاد إسبانيا خلا مؤلفاتهم يكفي لتخليد أسمائهم إلى الأبد وكانت عاصمة الخلافة قرطبة دارا للعلوم والفنون والصناعة والتجارة وتستطيع أن تقابلها بعواصم دول أوروبا العظمى الحديثة وهي على خلاف قرطبة الحاضرة التي اضحت مقرا للاموات ومن المؤلم ان كنت اسير عدة ساعات في هذه المدينة الواسعة التي كان يقيم بها مليون شخص قبل ان اصادف مارا نشيطا اجل كان من النصر العظيم ان احل النصارى الصليب محل الهلال في قرطبة ولكن الهلال كان يهيمن على اغنى مدن العالم واجملها واكثرها اهلا فيشرف الصليب اليوم على بقايا تلك الحضارة القويمة التي قوضها عباده من غير أن يقيموا حضارة أخرى مقامها وكان نظام الحكم العربي في إسبانيا مشابها لنظام الحكم الذي تكلمنا عنه في فصل العرب في بغداد أي كان الخليفة وهو وكيل الله في الأرض حاكما مطلقا جامعا لجميع السلطات المدنية والدينية والحربية مع اختياره مجلسا لإزداء النصح إليه في جميع أمور الدولة وكان يقوم بحكم الولايات ولاة ينصبهم الخليفة جامعون لمثل سلطاته كلها وكان قانون الدولة المدني يستند في نصوصه إلى القرآن وتفسير القرآن كما نوضح ذلك في فصل آخر فيتخذ القضاة القرآن دستورا في أحكامهم وكانت المحاكم على درجتين فتقوم محاكم الدرجة الثانية الاستئناف بإصلاح ما تصدره محاكم الدرجة الأولى من الأحكام وكان الخليفة كملوك ذلك العصر غير ذي جيش دائم وكانت الكتيبة الواحدة المسلحة على الدوام مؤلفة من حرس ولي الأمر الشخصي الذي يبلغ عدده عشرة رجال أو اثني عشر رجلا وإن كان يستطيع أن يجند كل شخص قادر على حمل السلاح من أبناء الدولة وكانت البحرية قوية جدا وكانت تتم بفضلها صلات العرب التجارية بجميع مرافئ أوروبا وآسيا وإفريقيا وظل العرب وحدهم سادة البحر المتوسط زمنا طويلا وكان دخل بيت المال يقوم على الضرائب والمناجم كما في بغداد وكانت مناجم الفضة والذهب والزئبق غنية في ذلك الزمن وكانت الضرائب تتألف من العشر العيني لمحاصيل أراضي المسلمين ومن الجزية التي يعطيها النصارى واليهود ومن الجمارك والمكوس فبلغ دخل دولة الخلافة في إسبانيا ثلاثمائة مليون في إبان عظمتها أي في عهد الحكم الثاني وقلنا إن الإمامة الثقافية كانت للعرب في البلاد وأما العوام فكانوا من البربر ومن سكان البلاد القدماء على الخصوص وكان باب المناصب مفتوحا للنصارى وكان النصارى يستخدمون في الجيش غالبا ولم يكن توالد المسلمين والنصارى غير قليل وكانت أم الخليفة عبد الرحمن الثالث نصرانية واستطاع العرب أن يحولوا إسبانيا مادياً وثقافيا في بضعة قرون وأن يجعلوها على رأس جميع الممالك الأوروبية ولم يقتصر تحويل العرب لإسبانيا على هذين الأمرين بل أثروا في أخلاق الناس أيضاً فهم الذين علموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات الإنسان وبلغ حلم عرب إسبانيا نحو الأهلين المغلوبين مبلغا كانوا يسمحون به لأساقفهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية كمؤتمر أشبيليا النصراني الذي عقد في سنة سبعمائة واثنتين ميلادية ومؤتمر قرطبا النصراني الذي عقد في سنة 852 ميلادية وتعد كنائس النصارى الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم وأسلم كثير من النصارى ولكنهم لم يسلموا طمعا في كبير شيء وهم الذين استعربوا فغدوهم واليهود مساوين للمسلمين قادرين مثلهم على تقلد مناصب الدولة وكانت إسبانيا العربية بلد أوروبا الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتها فصار عددهم فيه كثيرا جدا وكان عرب إسبانيا يتصفون بالفروسية المثالية خلا التسامحهم العظيم وكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون عند شروطهم وما إلى هذا من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوروبا منهم مؤخرا فتؤثر في نفوس الناس تأثيرا لا تؤثره الديانة وللفروسية العربية شروطها كما للفروسية الأوروبية التي ظهرت بعدها فلم يكن المرء ليصير فارسا إلا إذا تحلى بهذه الخصال العشر الصلاح والكرامة ورقة الشمائل والقريحة الشعرية والفصاحة والقوة والمهارة في ركوب الخيل والقدرة على استعمال السيف والرمح والنشاب ونرى تاريخ العرب في إسبانيا حافلا بالأنباء الدالة على كثرة انتشار تلك الخصال ومن ذلك أن والي قرطبا لما حاصر في سنة 1139 ميلادية مدينة طليطلة التي كانت بيد النصارى أرسلت إليه الملكة برينجر التي كانت فيها من بلغه أنه لا يليق بفارس بطل شهم كريم أن يحاصر امرأة فارتد القائد العربي من فوره محييا الملكة وذاعت خصال الفروسية تلك بين النصارى ولكن ببطء ويمكننا أن نتمثل ما كانت عليه الفروسية النصرانية في القرن الحادي عشر عند النظر إلى أمر السيد الكامبتور رودوريك الفيفاري لم يكن هذا البطل الشهير الذي تغنى به الشعراء كثيرا سوى رئيس عصابة بالحقيقة أي كان محل مزايدة فيبيع نفسه من العرب تارة ويبيعها من النصارى تارة أخرى ومما حدث أن دخل مدينة بالانسيا صلحا فلم يحجم عن شيء حاكمها الهرم على النار ليكرهه على كشف مكان كان يظن وجوده في القصر من الكنوز قال مسيو فياردو إن ذلك الفارس الشهير الذي يثير اسمه ذكريات البطولة هو البطل الشعبي الذي اقتحم المخاطر والأهوال أكثر مما اقتحمه هيركول وثيزه وقدماء أنصاف الآلهة مجتمعين. بيد أنه وإن كان من المؤلم تجريد اسم عظيم من بعض ما أسبغته القرون عليه لم يوضع التاريخ ليؤيد بأحكامه أقصص الأدباء وخيالات الشعراء لم يحز رودريك أو رودياز الفيفاري غير صفات الجندي أي كان رئيس عصابة من المرتزقة قاسياً جشعاً حقوداً شديداً في قوله وعمله كثير الجلف مستخفاً بالعدل والإنصاف وكان نصار أراجونا أول من أعمل السلاح فيهم لحساب المسلمين الذين منحوه لقب السيد فعرف به ثم باع سيفه من شانشه القوي ليساعده على تجريد مال إخوته وأخواته من المقاطعات ثم حالف هذا وذاك محالفة الغادرين ولم يبال بعهد الأمان الذي قطعه لمدينة ساغونتا ومدينة بلانسيا فأطعم الكلاب بعض الأسرة ونكل ببعضهم وحرق بعضا آخر منهم إكراها لهم على كشف كنوزهم حقا إنه أطفأ ما تم له من مجد النصر بما قام به من أعمال الخطر والخسة والإجرام وإني أحيل القارئ الذي يريد التثبت في مصداق قولي إلى ما قاله ميسيو دوزي في مباحثه عن تاريخ عرب إسبانيا السياسي والأدبي في القرون الوسطى. وليس من الإنصاف النقص على السيد الذي لم يعمل بغير ما كانت تبيحه طبائع زمنه، ولكن من الواجب أن نشير إلى تلك الطبائع ليتجلى لنا مقدار ما أسدت به الأمة التي عملت على زوال تلك الطبائع من خدمة عظيمة بتأثير تعاليمها، التي لا مؤيد لها سوى الرأي ويقولون إن الدين يهذب الطبائع وأذهب إلى هذا الرأي أحياناً وإن لم يكن في التاريخ سوى أدلة قليلة على ذلك وإنما الذي لا ريب فيه هو أن قواعد الفروسية التي جاء بها العرب أدت إلى إصلاح تلك الطبائع أكثر من جميع التعاليم الدينية نعم إن إحراق السيد شيخاً ليسلب ماله يبديه لنا وحشاً غير أن طبائع أهل ذلك الزمن كانت تبيح ذلك وأن كل أمير نصرني كان يقترف مثل ذلك ومن ذلك أن دعا الطاغية بطره ملك غرناطة أبا سعيد إلى قصره فأعجبه ما كان يتحلى به الملك أبو سعيد من الجواهر فلم يرى غير سلبه إياها بقتله غدرا فأثام مثل هذه مما لم يقترفه العرب قط والعرب أحسن كثيرا إلى الحضارة بنشرهم من المشاعر في أنحاء العالم ما يحول دون ارتكابها واعترف الكتاب القليلون الذين درسوا تاريخ العرب بفضلهم الخلقي وإليك ما قاله العالم الثبت ميسيو سيديو. كان العرب يفوقون النصارى كثيرا في الأخلاق والعلوم والصناعات وكان من طبائع العرب ما لا تراه في غيرهم من الكرم والإخلاص والرحمة وكان من طبائعهم التي امتازوا بها في المحافظة على الكرامة ما يؤدي الإفراط فيه إلى المبارزة والشحناء وكان ملوك قشتالة ونبرة على علم من صدق العرب وقراهم ولم يتردد الكثير منهم في المجيء إلى قرطبة ليعالجهم أطباؤها المشهورون وكان أفقر المسلمين يحافظ على شرف أسرته محافظة أشد الرؤساء صلفا. مباني العرب في إسبانيا استخدم العرب في بدء إقامتهم بإسبانيا مهندسين من الروم ولكن العرب لم يلبثوا أن أثروا بعبقريتهم الفنية في أولئك المهندسين وبلغ إيحاؤهم في أمور الزينة مبلغاً صار يتعذر معه على أقل الناس دقة أن يخلط مبانيهم بالمباني البيزنطية ولم يلبث العرب في إسبانيا أن تحرروا من النفوذ البيزنطي كإخوانهم في مصر فاستبدلوا النقوش العربية الممزوجة بالكتابة بالزخرفة الذهبية وأكثروا كما في المشرق من المتدليات المؤلفة من الأقواس الصغيرة التي يعلو بعضها بعضاً على شكل نخاريب النخل فيكون منظرها ساحراً عجيباً حينما يزين بها داخل إحدى القباب كما في الصحراء وكانت هذه الأقواس على شكل نعل الفرس الظاهر في البداء ثم اختلطت بأنواع الأقواس الأخرى البسيطة المصنوعة على رسم البكارين والأقواس المفلوقة المصنوعة على رسم البكارين والأقواس المنقوشة على شكل الأزهار والأغصان المصنوعة على شكل البكارين إلى آخره وأما الأقواس المجاوزة فقد أهملها العرب تقريبا ونعد جامع قرطب الذي بني في القرن الثامن من الميلاد وبعض المباني في طليطلة من آثار الدور الأول لفن العمارة العربي بإسبانيا ونعد منارة جيرالدا لعبة الهواء الإشبيلية التي أقيمت في القرن الثاني عشر من الميلاد والقصر الإشبيلي من آثار الدور الأوسط لفن العمارة العربي، ونعد قصر الحمراء الغرناطي الذي شيد في القرن الرابع عشر من الميلاد عنوانا لمن تهى إليه فن العمارة العربي. وعلى ما في هذه المباني التي أنشأت في إسبانيا في مختلف الأدوار من التباين في الطرز نرى لها طابعا خاصا يدل على أصلها أول وحلا. ويرى مثل هذا الطابع الخاص في مختلف المباني التي شادها العرب في مختلف الأقطار. فقصر الحمراء في غرناطة أو جامع السلطان حسن في القاهرة أو باب علاء الدين في دهلي أو غيره وإن بدأ عليه تأثير البيئة التي كان يعيش فيها المهندسون الذين رسموه جمعت بينه وبين المباني الأخرى التي شادها العرب في الأقطار الأخرى صفات فن العمارة العربي العام وتنم هذه على مهارة صانعيها في إبداع الآثار الجديدة بالمواد القديمة ولا جرم أن باب علاء الدين الذي ألف فيه بين عناصر الفن العربية والفارسية والهندوسية هو من الأمثلة المهمة لتأثير الفن العربي العجيب الذي طبع سمته على كل ما مسه والذي ظل عربيا مع مقتبسه من الهندوس في الهند ومن الفرس في بلاد فارس ومن البيزنطيين في إسبانيا ولنتكلم الآن بإجاز عن المباني المهمة التي تركها المسلمون في إسبانيا وسنتبع طريقتنا في نشر صور صادقة عنها نشرا يغنين عن الوصف المفصل وذلك أن نعود إلى الكثير منها في الفصل الذي ندرس فيه تاريخ فن العمارة العربي المباني العربية في قرطبة إن جامع قرطبة الشهير الذي بدأ عبد الرحمن بإنشائه في سنة 780 ميلادية والذي يعده علماء المسلمين قبلة أنظار المغرب من أجمل المباني التي شادها العرب في إسبانيا قال كوندا بني ذلك المسجد الجامع في أواخر القرن الثامن من الميلاد بأمر عبد الرحمن الأول وإشرافه وروي أن عبد الرحمن الأول هذا أراد أن يجعله مماثلا لجامع دمشق على أوسع نطاق ومذكرا الناس بفيض زخارفه بعجائب هيكل سليمان القدسي المجيد الذي هدمه الرومان وكان جامع قرطبة يفوق معابد الشرق قاطبة بعظمته وروعته وترى ارتفاع مئذنته أربعين ذراعا وترى قبته الهيفاء تقوم على روافد من الخشب المحفور وتستند إلى ألف وثلاثة وتسعين عمودا مصنوعا من مختلف الرخام على شكل رقعة الشطرنج فيتألف منها تسعة عشر صحنا واسعا طولا وثمانية وثلاثون صحنا ضيقا عرضا وترى في وجهه الجنوبي المقابل للوادي الكبير تسعة عشر بابا مصفحا بصفائح برونزية عجيبة الصنع خل الباب المتوسط الذي كان مصفحا بألواح من الذهب وترى في كل من وجهه الشرقي الجانبي ووجهه الغربي الجانبي تسعة أبواب مشابهة لتلك الأبواب ولا يزال جامع قرطبة من المباني المهمة مع ما أحدثه الإسبان فيه من التلف والفساد ومع تلك الكنيسة الواسعة التي أقاموا فيها لتطهيره ومما صنعه الإسبان أن كلسوا زخارف جدره وكتاباته ونزعوا منه فسيفساء ساء أرضه وباعوا تحف سقفه الخشبية المحفورة المزوقة فيجب على من يرغب في تمثل شيء مما كان عليه جامع قرطبة أن ينظر إلى محرابه الذي تفلت وحده من التخريب ويقوم سقف جامع قرطبة على أعمدة ويتكون من اجتماع هذه الأعمدة صفوف من الصحون الكبيرة المتوازية المؤدية إلى باحاته وتتقاطع هذه الصحون وصحون أخرى كتقاطع الأضلاع الذي ينشأ عنه زوايا قائمة ويتألف من مجموع تلك الأعمدة غابة من الرخام واليصب والجرانيت وتعل الأعمدة أقواس رائعة منضضة مصنوعة على شكل على الفرس ولا يؤدي ارتفاع سقف جامع قرطبة الذي لا يزيد على عشرة أمتار إلى ما نراه في الكتردائيات القديمة التي وقامت على الطراز القوطي في القرون الوسطى من الجلال الأجن مثل كتدرائية كولونيا وستراسبرغ وإنما ينشأ عن تنضض أقواسه وتنوع زخارف منظر مبتكر بديع قلما تجد مثله في مبان أخرى وأما محراب جامع قرطبة فإننا من غير أن نجاري جيرولدو برانجا في قوله. إنك لا ترى أحسن من زخرفه وسنائه في أي أثر قديم أو حديث مماثل نعترف بأنه من أجمل ما تقع عليه عين بشر وأقيم جامع قرطبة أيام كان الفن العربي في فجره وتدرج الفن العربي إلى الكمال فأقيمت على الطراز العربي الكامل مبان عجيبة كالحمراء تخبر بما لها من الروعة والجلال قادم الأجيال بما كان للقوم الذين شادوها من الذوق الفني وحب كل ما هو ساطع بديع عجيب وأرى قبل أن أغادر قرطبة أن أذكر أيضا قصر الزهراء الساحر الذي بناه عبد الرحمن في القرن العاشر بعيدا بضعة فراسخ من قرطبة والذي درس رسمه وقص التاريخ نبأه وإن الضبط الذي وصف به كتاب العرب جامع قرطبة لا دليل على صدق ما وصفوا به قصر الزهراء من الأوصاف التي أوجزها جيرول في فيما يأتي كان يزين ذلك القصر أربعة آلاف وثلاثمائة عمود من الرخام الثمين الكامل الصنع وكانت رداه مبلطة بقطع من الرخام المنقوش بمهارة على ألف شكل وكانت حواجز هذه الرداه مغطاطا بالمرمر ومزخرفة بالأفاريز ذات الألوان الباهرة وكانت سقوفه ذات نقوش ذهبية لا زوردية متشابكة وكانت جسور هذه السقوف وترابيعها الأرزية دقيقة متقنة الصنة وكان في بعض رداه عيون عجيبة تصب مياهها الصافية في صهاريج رخامية ذات أشكال منوعة أنيقة وكان في ردهة الخليفة عين مصنوعة من اليصب ومزينة بأوزة عجيبة من الذهب عملت في القسطنطينية وكانت الدرة الشهيرة التي أتحف قيصر الروم عبد الرحمن الناصر بها تعلو هذه العين وكانت الحدائق العظيمة ذات الأشجار المثمرة والريحين قريبة من القيصر وكان في وسط هذه الحدائق وعلى مكان مشرف منها قبة الخليفة القائمة على أعمدة رخامية بيض ذات تيجان مذهبة وكان في وسط هذه القبة حوض كبير من الرخام السماقي مملوء بالزئبق الذي كان يتدفق بشكل عجيب تدفقا مستمرا فكانت أشعة الشمس تنعكس عليه بما يأخذ بمجامع القلوب وكان في هذه الحدائق الجميلة حمامات ذات صهاريج رخامية وبسط ورياش حريري ذهبي موشى بصور غريبة طبيعية من الأزهار والغاب والحيوانات وجلب الرخام الأبيض إلى قصر الزهراء من المرية والوردي والأخضر من قرطاج وتونس وصنعت في سوريا وفي القسطنطينية على رواية عينه الذهبية المنقوشة وكان يرى هنالك ما جلبه أحمد الرومي من الصور البشرية المنقوشة وأمر الخليفة بأن تنصب هنالك صور من الذهب والحجارة الثمينة لاثني عشر حيوانا مصنوعة في المعمل الملكي بقرطبة فكانت المياه تتدفق من أفواهها تدفقا مستمرا وكان سقف ردهة الخليفة مذهبا مؤلفا من قطع رخامية لامعة مختلفة الألوان وكانت جدره مزخرفة مثل سقفه وكان في وسط هذه الردهة حوض رخامي عظيم مملوء بالزئبق وكان في كل جانب من هذه الردهة ثمانية أبواب معقودة على حنايا من العاج والأبنوس مزينة بالذهب والحجارة الثمينة قائمة على أعمدة من الرخام المنوع والبلور الصافي وروى ابن حيان أن قصر الزهراء اشتمل على أربعة ألاف وثلاثمائة مختلفة الحجوم وأنه جلب ألف وثلاث منها من إفريقيا وتسع عشر تسارية منها من روما وأن قيصر الروم أتحف عبد الرحمن بمئة وأربعين سارية منها وأن بقية السواري أخذت من مختلف بقاع الأندلس وطركونة وغيرها وصنعت أبواب قصر الزهراء من الحديد أو من النحاس المموه بالذهب والفضة المباني العربية في طليطلة مدينة طوليطل القديمة الحاضرة صورة صادقة لما كانت عليه المدن الأوروبية في القرون الوسطى وهو ما ماثل فيها الآن من الكتدرائية الفخمة ودار سان لوس ريس يكفي لشهرتها فإذا استثنيت هذين الأثرين رأيت في كل خطوة منها ما يساعد على درس تأثير العرب في الأمم التي حلت محلهم ولا يزال يحيط بطوليطل حصونها وأبراجها العربية ونذكر من أبوابها القديمة باب بزاغرة، باب شقر الشهير الذي أنشأ في القرن التاسع من الميلاد، وباب الشمس الشهير الذي أنشأ في القرن العاشر من الميلاد. فيصعب علي أن أعده كما عده غيري من الآثار التي شيدت على الطراز البيزنطي، وذلك لشكله العربي التام ولما يرى فيه من الأقواس والزخارف العربية. وأذكر من المباني العربية في طليطلة أو المباني العربية اليهودية فيها سانتا ماريا. لا بلانكا، أي الكنيسة القديم الذي بني في القرن التاسع ويعد بالألوف ما تم في طليطلا من ضروب الزخارف على يد عمال من العرب كانوا من رعايا النصارى قبل إجلاء العرب العام الذي حدث بعد فتح النصارى لجميع بلاد إسبانيا وإلى هؤلاء العمال العرب يعود الفضل فيما ترى من دقائق النقوش والزينة في مباني طليطلة التي شيدت على الطراز الروماني أو الطراز القوطي وقد نشأ عن هذا المزج بين الطراز العربي والطراز النصراني ذلك الطراز الذي يسمى المدجن والذي اتصل أمره في إسبانيا زمنا طويلا ولم يعف أثره فيها كما تشهد بذلك بعض الأبنية التي شيدت في أشبيليا حديثا المباني العربية في أشبيليا يرى في أشبيليا كما يرى في طليطلة أثر للعرب في كل خطوة وإن كان ذلك بمعنى آخر فإذا نظرت إلى أكثر بيوت أشبيلية العربية العصرية رأيته مبنياً على الطراز العربي وإذا نظرت إلى الرقص البلدي والموسيقى المحلية في أشبيلية رأيتهما على النهج العربي وإذا رأيت إلى نسبة أشبيلية على الخصوص رأيت الدم العربية يجري في عروقهن وإن البرج المسمى لا جيرالدا برج لعبة الهواء هو أقدم المباني العربية في أشبيلية وهو بناء جميل مربع مبني من الآد الوردي وهو يشابه برج مار مرقص في البندقية وأكثر مناور إفريقيا وإنني أرجح أن يكون قد بني مئذنة للمسجد الجامع الذي أقامه المنصور في سنة 1195 ميلادية ووجوه برج اللاجي لاردا الخارجية مستورة بشبكة من النقوش المحفورة ومن النوافذ ذات الأقواس المصنوع بعضها على شكل على الفرس والمصنوع بعضها الآخر على رسم البكارين وكان يعلو ذلك البرج كرة معدنية مذهبة فأزالها الإسبان وبنوا في محلها برجا للناقوس ثم وضعوا فوق هذا البرج تمثالا ليكون رمزا للإيمان والقصر الأشبيلي قصر عربي قديم يرجع إنشاؤه إلى أدوار مختلفة وقد بدأ بإنشائه في القرن الحادي عشر وشيد معظمه في القرن الثالث عشر وبنى مقدمه عمال من العرب في عهد الطاغية بطره ثم حاول شارلكن أن يزوقه، فأضاف إليه من الزخارف الإغريقية الرومية ما دل على فساد ذوق الصانع، واتخذ ملوك النصارى قصر أشبيليا منزلاً لهم، ويعد البناء الوحيد الذي حفظ من نوعه في إسبانيا، وإن الناظر إلى رداه هذا القصر المزخرفة بشتى الألوان، والتي أزال الكلس عنها دوك مونيانسي بعد أن كلسها الإسبان وفق عاداتهم، ليتمثل ما كانت عليه رداه الحمراء قبل أن يكلسها الإسبان أيضا وإن ردها الصبايا اللائي كان النصارى يقدمون مئة منهن كجزية إلى ملوك المغاربة في أشبيليا في كل سنة كما روي وكذلك ردها السفراء هما من أروع رده القصر الأشبيلي وتعد ردها السفراء هذه من العجائب بغير ما أضيف إليها من الزخرف الرخيص وإذا استثنينا مباني دمشق العربية وبعض مساجد القاهرة العربية، لم نرى في غير القصر الأشبيلي تلك السقوف المغطاة بالخشبان المحفورة المطلية المذهبة التي يفتخر أثمن قصورنا باجتماره على مثلها. والحق أن أشبيليا أكثر مدن إسبانيا حياة وتمدنا، وهي نقيض غرناطة التي حافظت على توحش القرون الوسطى وعلى كرهها الشديد للأجانب. المباني العربية في غرناطة تتجلى عظمة فن العمارة العربي الأندلسي في قصر الحمراء الذي أنشئ في القرن الرابع عشر من الميلاد أقيم قصر الحمراء على منحدر جبل الشلير الذي يشرف على مدينة غرناطة وعلى المروج الواسعة الخصيبة والذي يعد من أجمل أمكنة العالم وإذا ما نظر المرء إلى الحمراء من أسفل الصخور التي تتوجها رآها أبراجا مربعة ذات ألوان قرمزية يناطح أعلاها السحاب ويسفر أدناها عن نبات أخضر كثيف وإذا ممر المرء من تحت الأشجار التي تحف بها وسمع تغريد الطيور التي عليها وخرير الماء الذي يجري في السواقي والقنوات القريبة منها فدخل ذلك القصر الشهير رآ ما تغنى به الشعراء ولسيما صاحب المشرقيات فيكتور هوجو الذي أنشد قائلا أيها الحمراء أيها القصر الذي زينتك الملائكة كما شاء الخيال وجعلتك آية الانسجام أيها القلعة ذات الشرف المزخرفة بنقوش كالزهور والأغصان والمائلة إلى الانهدام حينما تنعكس أشعة القمر الفضية على جدرك من خلال قناطرك العربية يسمع لك في الليل صوت يسحر الألباب ويتعذر وصف الحمراء بوصف دقيق وقلم الرسم وحده هو الذي يستطيع ذلك وهو ما نستعين به وما نشرنا في هذا الكتاب من صور للحمراء يغني عن كل ما يمكن قوله وكل ما في قصر الحمراء عجيب والمرء يقضي العجب من جدرانه المزينة بالنقوش العربية الأنيقة المحفورة المفردة وأقواسه المصنوعة على رسم البكارين وقبابه ذات الزخار في الساحرة المتدلية المقرصنات المطلية فيما مضى باللازورد والأرجوان والإبريز ولا تشابه الحمراء قصور أوروبا مطلقا شأن كثير من القصور العربية فهي عاطلة من المقدم وتنحصر زخارفها في داخلها الذي نرى كل شيء فيه عجيبا وإن كان صغيرا وليس فيها رداه فخمة مملة باردة مثل رداء قصورنا الأوروبية رسمت ليعجب بها الزائرون لا لتلائم مساكنيها ويمكننا أن نتمثل حياة ملوك العرب عند النظر إلى الحمراء فالعين لا ترى من نوافذها غير آفاق لا نهاية لها وهي تثير ذكريات ما كان يحدث في رياضها الغن التي كانت حظايا ملوك غرناطة وقد كنا من أجمل غوان الغرب والشرق يتفيأن في غياضها ويتنسمن شذاء زاهرها النادرة وكان يحف بصاحب تلك العجائب جمع من المتفننين والعلماء والأدباء الذين كانوا أعلام ذلك العصر وكان لذلك الصاحب أن يعد الملوك الآخرين من الحاسدين له وكان له أن يكتب على باب قصره كما صنع ذلك الملك الهندي الذي حكت عنه القصة إن كان في الأرض فردوس فهو هذا واشتهر أهم أقسام قصر الحمراء بفضل الفوتوغرافية والرسم فذا عصي تقاعة الأسود وخرفة الأختين وحجرة بني سراج وردهة العدل والقارئ الذي ينعم النظر في الصور التي نشرناها عن تلك الأقسام في هذا الكتاب يرى أنها ليست دون شهرتها وانتهت الشهرة إلى قاعة الأسود على الخصوص قال جيرولدو برانجي يعجز الإنسان عن بيان ما يشعر به حين يمر من قاعة البركة ويدخل قاعة الأسود فيرى فيها الأروقة التي تزينها الأقواس المنوعة المزخرفة بالنقوش المزهرة والزخارف المتدلية والتخاريم التي كانت ذهبية ملونة وتقع عينه على غابة من الأعمدة الهيف التي وضع بعضها منفردا وبعضها مزدوجا وبعضها مجتمعا على شكل بديع فيبصر من خلالها التماع مياه فسقية الأسود المتدفقة وتقول القصة إن رقاب بني سراج الستة والثلاثين ضربت على تلك الفسقية وتقول العام إنه يشاهد في كل ليلة طيف أولئك القتلى متواعدا متهددا ولا تمت أسود تلك الفسقية إلى أي حيوان بوجه شبه حقيقي، فهي ناقصة الشكل نقصاً قصده المثالون الذين أرادوا بها نوعاً من الزينة. ويكاد زائر الحمراء لا يصدقون أول وهلة أن زخارف جدرانها منقوشة على الجص، لا على الحجارة، كما هو الأمر في القاهرة والهند. ويرى أولئك الزائرون الذين يتأملون قرن تلك الزخارف وسطها الأملس المسقول، أن من المستحيل أن تكون منقوشة على الرخام ولم أرى أنها من الجس إلا بعد أن حلل لي أحد أعضاء المجمع العلمي ميسيو فريدل قطعة صغيرة منها والجس الممزوج بقليل من المواد العضوية هو إذن ما صنعت منه جميع نقوش الحمراء ولا نستطيع سوى الاعتراف بإتقان صنع ذلك الجس الذي قاوم تقلبات الجو خمسمائة سنة من غير أن يفسد ولا أعتقد أن مهندسا أوروبيا في الوقت الحاضر يمكنه أن يعاهد على صنع نوع من الجس يستطيع أن يدوم مثل هذا الزمن الطويل بلا عطب ولا يستدل على بقاء جدر الحمراء بملاءمة جو إسبانيا لها ما تطرق الفساد إلى أجزائها التي رممت بعد إجلاء العرب بزمن طويل ويعرف هذا الفساد بسهولة من انثلام تلك الأجزاء المرممة وانخفاضها وانتفاخها وقص جميع رجال الفن الذين زاروا قصر الحمراء العجيب والألم ملء قلوبهم ما لا يكاد العقل يصدقه من أنباء التخريب الفظيع الذي أحدثه الإسبان فيه فقد هدم شارلكين قسما مهما منه لينشئ في مكانه بناء ثقيلا وعدته جميع الحكومات الإسبانية مجموعة من الخرائب القديمة التي لا تنفع لغير الاستفادة من موادها قال مسيو ديفلي في كتابه عن إسبانيا لقد بيعت ألواح الميناء التي كانت تزين رداءها الحمراء منذ بضع سنين لصنع الملاط. وبيع باب مسجدها البرونزي كنحاس عتيق وحرقت منها أبواب ردهة بني سراج الخشبية الأنيقة كما يحرق الحطب ثم اتخذ من رداهها الجميلة سجون للمجرمين ومخازن للميره بعد أن بيع ما أمكن نزعه منها وأراد الإسبان تطير جدران الحمراء المزينة بالنقوش العربية الجميلة فكسوها طبقة كثيفة من الكلس ويظهر أن التكليس الذي تساوى في حبه الإسبان والإنجليز هو مما يرغب فيه بعض الشعوب المتمدنة التي لا ترى ما هو أطيب منه للزينة وهو مما يروق بالتدريج لأولئك الأوروبيين الذين يرون فيه مظهرا للمساواة ووحدة الشكل المبتذلة ولما يمضي زمن طويل على تذمر المتفننين من تخريب قصر الحمراء ونزع أولو الأمر من الإسبان إلى المحافظة على ما بقي من هذا القصر الساحر بعد أن قيل لأهل غرناطة غير مرة إنهم يملكون به إحدى العجائب التي تجلب إليهم السياح من كل جانب فأزيل شيء من الكلس الذي سترت به تلك النقوش العربية وبدئ بالترميم والإسبان عاملون على ذلك ببطء لعدم وجود عمال في إسبانيا قادرين على إنجاز هذا الترميم الذي يسل أمره عند النظر إلى النماذج ويرى بجانب الحمراء قصر عربي آخر يسمى جنة العريف وقد بالغ الإسبان في تكليس جدران هذا القصر فصرت لا تستطيع أن تتمثل حالته الأولى وصار لا يستحق الحماسة التي يصفه بها مطوفو السياح خل روضته وأما مدينة غرناطة فلا أنصح أحدا بأن يزورها بعد أن وصفها شعراء العرب بأنها أنظر مدينة تنالها أشعة الشمس وبأنها دمشق الأندلس ولا أقدر أن أصف الحالة التي كانت عليها غرناطة فيما مضى ولكن غرناطة الحديثة لم تكن سوى قرية كبيرة كئيبة قذرة ليس فيها ما يجدر ذكره غير كاتدرائيتها الفخمة وحمرائها فضلا عن أنها قائمة على مكان يعد من أجمل أمكنة العالم ولم تبنى بيوتها الحديثة على طراز معروف وأمعنت في البحث عن زخارفها التي قص أدباء معاصرون مشهورون علينا خبرها فلم أجد لها أثرا حقا لم تكن غرناط الجديدة سوى مدينة ميتة ويعرف أهلها بأنهم من الجهلة الثقلاء البعيدين من القرى وهي نقيض مدينة أشبيليا التي تشاهد فيها مسحة من الحياة والتي تجد فيها من بائعي الكتب ما لا تجد في غرناطة أكتفي بذكر ما تقدم من مباني العرب فإذا أضفنا إليه قصر شقوبيا وبعض الأبنية التي نتكلم عنها في الفصل الذي خصصناه للبحث في تأثير العرب في أوروبا كانت لدينا صورة كافية للآثار العربية الماثلة الآن في إسبانيا والتي هي بقايا عصر زاهر والتي تكفي وحدها للدلالة على عظمة العرب ولو لم ينتهي إلينا شيء من علومهم وآدابهم